الله أعلى وأكبر الله أكوا وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغا وتجبر الله أعلى وأكبر الله أكوا وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغا وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر إملاء غيري مكصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر إملاء غيري مكصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أن يمكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يرطي ويضفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويغفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أكوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أكوى وأقدر الله أكوى 국민 لتي ليستذكر ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر كم كله ليستذكر ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر بدينها وتذكر بربها Altyazı M.K. نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر بدينها وتذكر بربها وتؤزر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر وفي المكاره تصبر حتى أتاها المبشر وقال يا عبد أبشر ويا مبلغ و اكبر ونادي في كل ما رأس البغاة تكسر والفتح كالسير يهدر وفي المماليك يعبر والفتح كالسير يهدر وفي المماليك يعبر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤذر للمسلمين تحدر قضاء ربي وقدر والدين في الارض يزهر العن بنصر مؤزر للمسلمين اتحدر قضاء ربي وقدر الله الله الله الله وأكبر الله, الله, الله Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu akwa Allah, Allah, Allahu ağla Allah, Allah, Allahu Allahu ağla ve Allahu akwa ve